الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص خلف المصرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وانتبعه بأحسن لا يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يعلمتنا أنت العليم الحكيم وبعد نواصل ما كنا قد بدأنا بشرحه من شرح عقول رسول ووقفنا المره الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال في شرح التحرير بعد قوله غير معتبر في كلام الشارع وبدأ ابن عبدين رحمه الله تعالى هنا بمطلب جديد وهو أن المفهوم معتبر في كلام الناس والعقليات والمعاملات لا في كلام الشارع لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال في شرح التحرير بعد قوله غير معتبر في كلام الشارع فقط فقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الأمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفل الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات يدل انتهى كلامه وتداولهم متأخرون وعليهما في خزانة الأتمل والخانية التي فتاوى الطابقة ومثل لما ذكر قال لو قال ما لك علي أكثر من مئة درهم كان إقرارا بالمئة لأن هذا من بابي معاملاتنا هذا المثال على ما يجري فيه عرف الناس ومعاملاتهم لذلك المفهوم فيه معتبر لأنه يعتبر المفهوم في كلام الناس وفي العقليات وفي المعاملات بخلاف كلام الشارع فالمفهوم غير معتبن فيه على ما سيأتي تفصيله وذكرنا شيئا في الدرس السابق من هذا قال لو قال مالك علي أكثر من مئة درهم كان إقرارا بالمئة ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في مالك عليا أكثر المائة درهم ولا أقل كما لا يخفى على المتامل قوله كما لا يخفى على المتامل أن وجه عدم لزوم شيء في هذه الصورة أن من شروط اعتبار المفهوم أن لا يعارضه المنطوق وهذه ذكرناها قواعد الدرس الثاني فمن شروط اعتبار المفهوم أن لا يعارضه المنطوق كما ذكر في الشق الثاني من البيت الثالث فقوله ولا أقل يعارض ما من صدر الكلام يعني عندما قال مالك علي أكثر من مئة درهم ولا أقل قوله ولا أقل يعارض ما كان ذكره مالك علي أكثر من مئة درهم فهذا المفهوم يعارض المنطوق واضح ثم قال وفي حج النهر في حج النهر أي في كتاب الحج من كتاب النهر المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا وأيضا هنا شرع ابن عبدين رحمه الله تعالى في مطلب جديد وهو أن المفهوم معتبر في أقوال الصحابة والروايات الثقهية والعلل العقلية وهذا ما سيبينه ونأتي إلى بيانه إن شاء الله تعالى إذا قال وفي حج النهر المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه أقوال الصحابة ومنه أقوال الصحابة عندما قال ومنه أي الذي يعتبر مفهومه اتفاقا قال وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به ما ينبغي تقيده أي ما ذكر من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ينبغي تقيده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به انتهى أي قال لأن قول الصح قول الصحابي إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد له حكم المرفوع فيكون من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم أي بمعنى إذا كان قول الصحابي هذا لم يصدر عن اجتهاد منهم إذن هو يأخذ حكم المرفوع لأنه من أين أتى به يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم المرفوع لذلك قال إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد له حكم المرفوع فيكون من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم والمحكوم فيه غير معتبر نقول ما المحكوم غير معتبر في كلام الشارع ومعتبر في غيره من معاملات الناس في الأمور العقلية وكذلك هنا ذكر أنه معتبر اقوال الصحابة والروايات الفقية والعلان العقلية لذا قال اذا كان لا يدرك بالرأي اي بالاجتهاد له حكم المرفوع فيكون من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم والمثكم فيه غير معتبر فالمراد بالروايات ما روية في الكتب عين المشاهدين من الصحابة وغيرهم وفي النهر ايضا عند سمن الوضوء مفاهيم الكتب حجة مفاهيم الكتب حجة بخلاف اكثر مفاهيم النصوص ما المقصود بقوله مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص يعني بخلاف أكثر مفاهيم النصوص الآيات الآيات والأحاديث لكونها من جوامع الكلم من جوامع الكلم فتحمل فوائد كثير أيضا تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر لذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لا يدرك السلف بخلاف الروايات فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظار والمراد مفاهيم مخالفة أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة في المطلقة وإنما قيد بالأكثر لأن من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة هذا مفهوم قول المصنف رحمه الله تعالى وفي النهر أيضا عند سنن الوضوء مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص وفي غاية البيان, غاية البيان للإمام الإبطاني رحمه الله تعالى شرح فيه كتاب الهداية ومنه سبع مجلدات موجودة في جامعة ملك السعود نخطوطة المجلد الثاني حتى المجلد الثاني ناقص الجزء الأول قال وفي غاية البيان عند قوله وليس على المرأة أن تنقر وصائرها احترز بالمرأة عند الرجل قوله قوله في غاية البيان عند قوله المفصول عند قوله أي عند قوله صاحب بداية واضح؟ وعبارة الغ... الغاية هذه مثال لاعتبار اعتبار المفهوم في الروايات الفقهية نعيد قول الغاير قول صحيح قال وفي غاية البيان عند قوله وليس على المرأة أن تنقل الضفائر هذه عبارة الذي قال احترز بالمرأة عند الرجل وتخصيص الشيء في الروايات يدل على أن في ما عداه بالاتفاق إذا هو يدل على أن من هذا المثال يعني مثال لاعتبار المفهوم في الروايات الفقهية أن هذه هي رواية إذا قال احترز بالمرأة عن الرجل وتخصيص الشيء في الروايات أي في الروايات الفقية يدل على نفي ما عداه بالاتفاق بخلاف النصوص فإنما فيها لا يدل على نفي ما عداه عندنا وهذا مذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمه عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلاف لماذا؟ لأن النص لم يتناوله فكيف يدل على حكمه؟ ولأنه أيضا لإجاب الحكم في المسمى فكيف يوجب النفس وهو ضده وهذا ما ذكره يعني مفصله في التقرير والتحوير وكذلك في كشف الأسرار للإمام البلبي فمن أراد فليراجعه هناك بتفصيله قال وفي غاية البيان أيضا في باب جنايات الحج عند قوله وإذا صال السبع على المحرم فقتلهم لا شيء عليه إذا صال السبع على المحرم فقتل المحرم هذا السبع قال لا شيء عليه بما روي أن عمر رضي الله عنه قتل سبعا وأحدا كبشنا وقال إن ابتدعنا وقال إن ابتدعنا وهابي يعني قوله إن ابتدعنا هكذا في معظم النسخ يعني أو في كل يعني وقفت عليها يعني هكذا مطبوعة قال إن ابتدعنا اللي في معظم مطبوعات عقود رسم المرسي والحقيقة يعني خلافه يعني ما هو مثبت في البداية يعني غيره واضح لأنه نص الهداية قال إن ابتدعنا لا في الهدايا قال إن ابتدعنا إن ابتدعنا وهو الأصح إذا قال وإذا صار السبب على المحرم فقتله لا شيء عليه لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل سبعا وأهدى كبشًا وقال إن ابتدعنا النص الصحيح كما في الهدايا قال ان ابتدعنا وقال إن ابتدانا إذا سيدنا عمر علل ذلك قال عدل لإهدائه بابتداء نفسه فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدع بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء اي بمعنى اذا صال هذا السبع على المحرم فقتله المحرم لا يجب عليه شيء وإلا لم يبقى للتعليل فائده ولا يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم لان عندما قلت مثلا اذا قتل المحرم السبع وكان السبع قد ابتدى هذا المحرم لا شيء عليه فماذا قلتم أنتم أيضا يعني بمفهومه؟ قال ولا يقال تخصوص شيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم فكيف تستدلون في عمر رضي الله تعالى عنه؟ يعني بكأنه يقول الآن هو ابن عبدية رحمه الله تعالى يطرح بإشكاله أنتم تقولون أن المفهوم غير معتبر في النصوص الشرعية فماذا قلتم هنا به في قول عمر؟ الآن الجواب يجي يقول ابن عبدية قال لأننا نقول ذاك في خطابات الشرع أما في الروايات والمعقولات فيدل وتعليل عمر رضي الله عنه من باب المعقولات واضح لماذا قلنا بالمفهوم هنا لأن قول عمر سيدنا عمر رضي الله عنه هذا من باب المعقولات وليس من باب النصوص الشرعية قال وحاصله أن التعليل للأحكام تارة يكون بالنص الشرعي من آية أو من حديث وتارة يكون بالمعقول كما هنا والعلل العقلية ليست من كلام الشارع فمفهومها معتبا فلن يجوز القول بمفهوم في الروايات غير الشرعية منها العلة العقلية والعلة العقلية ليست من كلام الشارع فمفهومها معتبر ولهذا تراهم يقولون مختبى هذه العلة جواز كذا وحرمته فيستدلون بمفهومها نقول إن شاء الله تعالى قال فإن قلت قال في الأشباه الآن يعني أراد أن يبدأ بمطلب جديد من عبد رحمه الله تعالى وهو في ذكر قولي الحنفية في المفهوم والطبيق بينهما يعني وكأنه حصل خلاف بين الحنفية هل المفهوم معتبر في كلام الشارع أو غير معتبر سلفة الروايات لذلك أراد أن يبين هذا الخلاف ثم يحقق الراجح والمعتمد في المذهب فيه لذلك قال فإن قلت قال في الأشباه من كتاب القضاء لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأذلة وأما مفهوم الرواية فحجه قوله لا يجوز الاحتجاج قال الإمام الحموي رحمه وتعالى في حاشيته على أشباه المسمى بغمز عين بصائر قال ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج بمفهومه في الوقت. قال ولا يجوز الاحتجاج بمفهوم في كلام الناس في ظاهر مذهبك الأدلة وأما مفهوم الرواية أي الرواية المفهومة الرواية الفقهية فحجة كما في غاية البيان الإمام الثقاني من الحج فهذا مخالف لما مر من أنه غير معتبر في كلام الشارع فقط أي أن مفهوم المخالفة غير معتبر في كلام الشارع في النصوص الشرعية في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما في خلافهما يعني من كلام الناس في معاملاتهم وتلالك رواية الدخية والمعقولات ذكرنا أنه معتبر قلت أي ابن يقول قلت الذي عليه المتأخرون ما قدمنا الذي قد سبق بينه ما قدمنا أي من اعتبار من اعتباره في كلام الشارع واعتباره في غيره ثم ايضا استدل عليه من عبد رحمه وتعالى بكلام العلامة البياري رحمه الله تعالى الذي يستمل على فئيدات من الكبير والظاهرية وايضا حماش الكاشف والمصفى وخزانتر ويأتي الى بيانه ظاهر كلام البياري رحمه الله تعالى يقتضي اعتباره مطلقا حتى في كلام الشارع ولم يذهب عليه بذلك استدرك عليه بقوله أي أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل في كلام الشرح هذا سنأتي إلى بيانه قال, قال ابن عبد رحمه الله تعالى وقال العلامة البيري في شرحه أي في شرح البيري على الأشباع والذي في الظاهيرية أي في الفتاة الظاهرية الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالى وما ذكره محمد في السيار الكبير. من جواز الاحتجاج المفوم، فذلك خلاف ظاهر الرواية. قال في حواش الكش: رأيت في الفواج الظاهري في باب ما يكره في الصلاة أن الاحتجاج بالمفوم يجوز. ذكره شمس الأئمة السرخسي في السيار الكبير، وقال: بنا محمد المسائل, المسائل السير على الاحتجاج المفوم، وإلى هذا مال الخصاف، وبنى عليه مسائل الحيات. له كتاب منام الخصاف رحمه الله تعالى. ينسب إليه يسمى بالحيل الشرعية وهو مطبوع. قال وفي المصفة التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عدا قلنا التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقولات يدل على نفي ما عدا انتهى من النكاح الآن هو بالروايات الأخرى يقرر المذهب الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين أن المفهوم معتبر في كلام الشارع أما في المعقولات وفي مفاهيم الناس ف فعفواً غير معتبر في الشرعيات ومعتبر في ومع معتبر في كلام الناس إذن غير معتبر في النصوص الشرعية ومعتبر في كلام الناس وفي متفاهمهم وفي المعقولات لذلك قال التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عدا قلنا التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقولات يدل على نفي ما عدا أنتهى نتاعه بمعنى مثلاً في معاملات الناس لو قال لهم اشتري لي عبدا ماذا يفهم منه إذا يفهم منه أيضا المخالفة إذا قال له اشتري لي عبدا أبيض إذن لا يجوز أن يأتي بعبد أسود واضح هذا من كلامنا قالوا في خزانة الروايات القيد في الرواية ينفي معداء وفي استراجية أما في متفاهم الناس من الأخبار فإن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي معداء كذا ذكره السرخصي رحمه الله تعالى أقول أو قال طبعا من هنا هذا القول قوله أقول هذا كلام الإمام البيري رحمه الله تعالى فهذه العبارة من تتمة كلامه الذي ذكرناه سابقا أقول الظاهر أن العمل على ما في الخيار كما اختاره الخصار في الحيل ولم نر من خالفه والله تعالى أعلم انتهى كلام البيري أي إن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لا في مطلقا قوله أي إن العمل هذا السدراتر على كلام العلام البيري بتقيده بغير كلام الشارع لأن الإطلاق الذي يفهم من نتيجة بحثه ليس بمختار يعني عند أصحابنا المتأخرين لذلك ابن عبد الأن يقرر ما هو المعتمد قال أن العمل على جواز الاحتجاج المفهوم لكن لا مطلقا بل في غير كلام الشارع كما علمت مما قررناه وإلا الذي رأيته في السيار الكبير جواز العمل به حتى في كلام الشارع فأنه ذكر في باب آميات المسلمين وذائفهم إن تزوج نساء النصارى من أهل الحرب لا يحتم، والسلال عليهم بحديث علي أن رسول الله صل... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوسي هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منهم، ومن لم يسلم ضربت عليهم جزية، فإن لا يأكل له لبيحة ولا ينكح منهم من مرأة. قال الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرحه قال. فكأنه أي محمد استدل بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ويأتي بيان ذلك في الموضع يعني هذا ظاهر الكلام أن مفهوم المخالف أيضا حجة في الشرعيات، ونحن ذكرنا عن المعتبر عندنا في المذهب أن مفهوم المخالف غير معتبر في النصوص ذلك عندما قال وإلا فالذي رأيته في السير أي وإن لم يقيد كلام العلامة البيري بما قيده المصنف وترك على ظاهره لازم جواز الاحتجاجي بمفهوم مطلقة سواء كان في كلام الشارع أو في غيره وجه اللزوم أن العلامة الإمام البيري رحمه وتعالى قال في آخر بحثه الظاهر أن العمل على ما في الشير وما في الشير يشير, يشير إلى اعتبار المفهوم المطلقة الإمام البيري رحمه وتعالى أراد أن يقرر أن مفهوم مخالف ومعتبر حتى يعني يريد أن يقول أن رأي الحنفية هو موافق لرأي الجمهور العمل البيرية أنه معتبر أيضا في النصوص والحقيقة يعني المعتمد عندنا على خلافه لأن مفهوم مخالف غير معتبر في الشرعيات عندنا بخلاف المفهومات الناس ومعاملاتهم والمعقولات التي ذكرناها لذلك قال الظاهر أن العمل على ما في السير وما في السير يشير الاعتبار المفهوم المطلقا وهذا مع أنه غير ظاهر رواية مخالف لما عليه أصحابنا فينبغي تقييد كلامه بما قيده المصنف من اعتباره في كلام غير الشارع فقط كما ذهب إليه المتأخرون لا بد من تقييد الكلام بأن مفهوم المخالفة معتبر ولكن ليس مطلقا واضح؟ معتبر ولكن في غير كلام الشارع كما ذهب إليه المتأخرون وجعلوهم هو المعتمد في المذهب طيب معود لا قبيب عبد قال قال شمت الآئمة السرخصي رحمه الله تعالى في فكأنه أي محمد استدل بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك على أنه لا بأس من نكاح نساء أهل الكتاب فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ويأتي بيانه بيان ذلك في موزه ثم قال بعد أربعة أبواب في باب ما يجب من طاعة الوالي في قول محمد لو قال منادي الأمير من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان فهذا بمنزلة النهي أي نهيهم عن أن يفارق صاحب اللواء بعد فرودهم معه وقد بينا أنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة مفهوم الصفة ومفهوم مفهوم الشرق في ذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضوع يعني هكذا في النسخة يعني لعل الأحوى قول الذي يثمه أكثر الناس في مثل هذا الموضوع وليس الموضوع ولكن نوجد في نسخ الموضوع, الموضوع وربما في مثل هذا الموضوع تكون أصبح الله عنه قال لأن الغزاق الغالب لا يقفون على حقائق العلوم وأن أميرهم بهذا اللفظ إنما نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان فجعل النهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه انتهى ومقتباه المقتضى الكلام العلامة الشرقسي رحمه الله تعالى أن ظاهر مذهب الأحناف أن المفهوم ليس بحجة مطلقاً لا في كلام الشارع ولا في غيره لأن كلام الأمير من كلام الناس ومع ذلك لم يعتبره حجة والظاهر من كلام محمد رحمه الله تعالى تصير الكبير أنه حجة حتى في كلام الشارع وضح الخلاف عيد الخلاف يعني مقتضى الكلام الذي ذكرناه مقتضى كلام الإمام الشرقسي رحمه الله تعالى أن ظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة مطلقاً، لا في الشريعتين، لا في كلام الشارع ولا في غيرهم لماذا؟ لأنه لما ذكر المثال لربنا قال، لأن كلام الأمير من كلام الناس، ومع ذلك لم يعتبره حجة. والظاهر يعني والمفروض من كلام محمد رحمه الله تعالى السير الكبير أنه حجة حتى في كلام الشارع. ونحن قلنا متأخرون يعني من أصحاب المذهب يعتبرون حجة في غير النصوص الشرعية توفيقا بين ظاهر المذهب. وكلام محمد، وفرّق بين كلام الشارع وغيره، وعملا بعرف الخاص والعمر، وهذا خالٍ مثلاً، إذن لا بد من التفقيق في المفهوم في كلام الشارع وفي غيره، فالمفهوم غير معتبر في كلام الشارع ومعتبر في غيره، وهذا ما عليه المثل، إذا قال ومقتباه أن ظاهر المثل أن المفهوم ليس بحج حتى في كلام الناس، لأن ما ذكره في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس، لا من كلام الشارع. وهذا موافق لما مر عن الأشباح والظاهر الآن قوله الظاهر هذا تطبيق بين القولين يعني بجعل القول الأول المتقدمين وحمله على كلام الشارع وجعل القول الثاني المتأخرين وحمله على كلام غير الشارع إذا قالوا الظاهر أن القول بكونه خجة في كلامه قول المتأخرين كما يعلم من عبارة شرح التحريف السابقة ولا علم مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا ما نقلناه آنفا أي الفرع الذي ذكره اللي هي لوقا قال لو قال منادي الأمير بن أراد العر العلفة ليأخذ تحت لواي فلان واضح قال ولعل مستندهم في ذلك مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا عن اسيا الكبير فإنه من كتب ظاهر الرواية الستة بل هو آخرها تصففا فالعمل عليه كما قدمناه في النب وعندما قال ما نقلناه آنفا يعني لهم مستندان حقيقة آخران أشار إليهما في كلامه الأول الفرق بين كلام الشاعر وغيره فإنه أعلى مراتب بلغة فيجوز أن يكون لكلمة واحدة مثلا وردت في كلامه فوائد كثيرة يعجز إدراسه على فهم البلغة كذلك نكات عديدة يعجز الوصول عن الوصول إليها فكر العقلاء ولا كذلك كلام غيرهم والثاني أن تعرف الناس باعتباره في كلامهم و الثابت بال عرف بالنص اي تعارف الناس على اعتبار المفهوم في كلام في كلام يعني لو قال لهم اشتري لي بطليخا يفهم منه يعني لا تشتري لي بطليخا هذا متعارف بين الناس وقلنا يقول يعني الثابت يعني نقول الثابت بالعرف كالثابت بالنص وكذلك في عرف الثقال والمصنفين المصنفين فقد جرى باعتباره في كتب الشريعة فأنهم لا يردون بالقيود الواردة في كلامهم إلا إخراج ما خلفك يعني القيود التي يوردها الفقهاء في كتبهم هذه القيود لماذا؟ يعني نقول مثلا نأتي مثلا إلى تعريف ما نقول هذا قيد في التعريف لإخراج ما لا يدخل فيه وهذا متعارف يعني في الكتب وفي روايات الفقهاء وفي ذكرهم للقيود نتمنى إن شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع الآن هو بدأ رحمه الله تعالى في مطلب جديد في وجه عدم اعتبار المفهوم في كلام الشارع واعتباره في غير هذا فقال والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في كلامي في غير كلام الشارع لأن التنصيص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدة النفي عما عداه وهذا ما ذكره. في التلوية تقرير كان قال ان دلالة التخصيص بالوصف على نفي ما عداه مشروط بالجزم بانه لا موجب للتخصيص سوى ذلك والشرط منتث دائما فيلزم انتفاء المشروط دائما اما الاشتراط فظاهر انتفاء الشرط دائما فلان فوائد الوصف غير محصورة غير محصورة ولا مضبوطة خصوصا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يجوز ان يكون لكلمة واحدة منهما فوائد كثيرة يعجز عن إدراتها فهم العقلاء وإذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزء بانتفاء الجميع سوى الدلال على نفس الحكم عما عدا كما ذكره في التلميذ نعود نقول الحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع هذا المعتمد في مذهبنا وهذا ما اعتمده المتأخرون أن العمل على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع لأن التنصيص على شيء في كلامه لا يلزم له أن يكون فائدته النفي عن معذا لأن كلامه معدن البلاغة وقد يكون مراده غير ذلك كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن فائدة التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالب في الربائب أما في كلام الناس فهو خال عن هذه المزيدة وذكرنا للسداد في الآية والدرس السابق فيستدل بكلامهم على المفهوم لأنه المتعارف بينهم وقد فرح في شرح السير الكبير لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص وهو قريب من قبل الفقهاء المعروف كالمشروط وحينئذ فما ثبت بالعرف فكأن قائله نص عليه فيعمل به وكذا يقال في مفهوم الروايات فإن العلماء أجرت عادتهم في كتبهم على أنهم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيها على إخراج ما ليس فيه ذلك القيد ونحوه وأن حكمهم مخالف لحكم المنطوق وهذا من مشاع وذاع بينهم بلا نكير ولذا لم يرى من صرح بسراته وقد بينا أيضا هذا بأن القيود التي يضعها العلماء لإخراج ما شوها قال نعم ذلك أغلبين الآن أيضا بدأ ابن عبد الرحمن وتعالى بمطلب جديد وهو اعتبار المفهوم في الروايات السقية أكثر أن اعتبار المفهوم في الروايات السقية أكثر لذلك قال نعم ذلك أغلبين كما عزاه القهستاني رحمه الله تعالى في شرح النقاية عزاه القهستاني ما القهستاني له شرح على النقاية يسمى مسمى بجامع الرموز جامع الرموز والكتاب أيضا طبع حديثه وهو عندي الحمد لله رب العالمين قبع في إج إم سعيد كنبجي في كراتشي أطوع في ركستان في كراتشي شرح القهستاني على النقاية حقيقة يعني الإمام القهستاني إمام كبير وما يذكره اللكنوي وغيره في حق الإمام القهستاني بأنه لا يعتمد قوله ولا تعتمد كتبه لأنه مجهول أو أنه كان جامع للكتب هذا الكلام حقيقة يعني يحتاج أن ينظر فيه أهل المذهب ويعاوجه ويترجم الإمام القهستاني رحمه الله تعالى ذلك لا تجب كتاب من كتب المذهب التي جاءت من إلا وهي تنقل عنه فإذا كان كتبه غير معتمدة وأنه حاطب ليل وأنه جامع للكتب فكيف ينقلون عنه؟ لذلك انظر في الحاشية في تجد ألاف النقل عن إمام القوستاني رحمه الله تعالى وفي غير الحاشية فهذا حقيقة بحاجة إلى تحرير لأن الإمام اللفن ينقل عن غيره والذي نقل عنه أيضا ينقل عن غيره يعني من أراد أن يرجع على الكلام عن إمام القوستاني ذكرناه إحنا مر في عقود رسم المفتي في علامة من أن الكتب غير المعتمدة كل واحد ننقول عن غيره من غيري، يعني تحرير المثل. فالمثل حقيقة بحاجة إلى تحرير الإمام الكوفistani إمام كبير. وأنا والله في بالي هذه مثل أننا نقوم بتحقيقها وبيان قدر الإمام الكوفistani رحمه الله تعالى. نعم. قال نعم ذلك أغلبيهم كما عزاه الكوفistani. هكذا ربطه الكوفistani في شرح المقاية إلى حدود النهاية. ومن غير الغالب قبل الهداية وسون الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإنا. إذا استيقظ المتوضئ من نومه فإن التقييد بالاستيقاظ اتفاقي وقع كبركا بلفظ الحديث فإن السنة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين وقيل أنه احترازي لإخراج غير المستيقظ وإليه مال شمس الأو... إما الكردري يعني الآن إذا أفاق من نومه هل يغسل يديه هل هذا حكم يعني يشمل المستيقظ وغير المستيقظ؟ أمنه أنه هذا يعني مقيد احترازي لإخراج غير المستيقظ، فبالتالي من أراد الوضوء ولم يكن نائما ليس عليه أن يغسل يديه يعني قبل إدخاله من النعاس. طبعاً العلة واضحة في هذا يعني حتى تفهم لماذا يعني صلى الله عليه وسلم فدغسلهما فإنه يعني النبي يبين قال فإنه لا يدري أين باتت يده يعني يعرفه قديما كان يستنجو بالحجارة. وكانوا يعني في زمانهم لا يلبسون ما نلبس نحن يعني هي ما يسمى نقول بالسراويل أو الملابس الداخلية فربما بقي يعني آثار النجاة على حلقة الدور وغيرها فربما يعني تصب يده هذه النجاة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه أنه لا بد له أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الأنهار تحرزا عن انتقال النجاس من يديه إلى هذا الماء، ولكن هذا لا يقال، يعني لمن مثلا استنجى بالماء، الذي استنجى بالماء وتبخر بخاره كان يبقى أثر للنجاسة لا يقال له أن يديك، وهذا سنبين. لذلك قال الإمام العيني رحمه الله تعالى، يعني إحنا قلنا حصل خلاف هل السنة تشمل مستيقظ وغيره، أو أنه قيد احترازي لإخراج غير المستيقظ؟ وهذا قلنا الذي مال إليه شمس الأمة الكردري الإمام العيني رحمه الله تعالى قال و... وعن شمس الأمة الكردري كلمة الشرط تجري على حقيقتها حتى لم يسن إذا لم يستيقظ وقيد في الإضاحة وفي شرح مختصر الكرخي وسائل شروح القدوري أن كونه سنة للمستيقظ من نومه فحف إذا قيده للمستيقظ من نومه قال لأن النوم مظنة واليد قوافة على البدن. أرأيت من وين؟ قال وين؟ النوم مبنى. واليد قوافة على البدن. فلعلها علّها أن تقع على موضع النجاسة. لكن هذا مردود بمن قام مستنجيا بالماء. فإنه لا حاجة له إلى غسل اليدين أولا كما بينه الإمام العيني رحمه الله تعالى في شرحه البناية على الهداية إذن وقيل أن احترازى لإخفاء غير المستيقظ وإليه ما لا شمس لأمة الكردي رحمه الله تعالى وقول قال المعبدين وقولي ما لم يخالف لصريح ثبتة الآن أيضا يدخل في مطلب جديد وهو أن الصريح مقدم على المفهوم الصريح مقدم على المفهوم لذلك قال وقولي ما لم يخالف لصريح ثبتة أي أن المفهوم حجة على مقرنه ما لم يخالف صريحا فإن الصريحة مقدم على المفهوم كما فرّح به الترفسسي وغيره وذكره الأصوليون في ترجيه الأدلة إن القائلين باعتبار المفهوم في الأدلة في الشرعية إنما يعتبرونه إذا لم يأتي صريح بخلافه فيقدم الصريح ويُلغى المفهوم الله تعالى أعلم إذاً يعتبرونه إذا لم يأتي صريح بخلافه وقد ذكرت أنا يعني القيود يعني إذا لم يأتي صريح بخلافه يعني القائلين باعتبار مفهوم مخالفة قيده بشروط أنا ذكرت وأعيدها يعني صريحاً قالوا يعني أن اعتبار مفهوم مخالفة يعني يعتبر ولكن ضمن قليد فيدهم بستة لذلك ابن عبين عندما قال فإن القائلين باعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية إنما يعتبرونه إذا لم يأتي صريح بخلافه إذا لم يأتي صريحا بخلافه فأي أن القائدين باعتبار مفهوم المخالفة قيدوه بشروط هذه الشروط أن لا يعارضه ما هو أقوى منه كالمنطوع ومفهوم الموافقة أيضا أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، وألا يكون المنطوق أيضا خرج جوابا على سؤال متعذب بحصن خاص، أيضا أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب ومراعاة الواقع، وأن لا يكون للقيد الذي قيد به النص فإذ أخر غير نفي الحكم عن المسكوت مثل الترغيب أو الترهيب أو التنفير أو التخفيف أو تأكيد الحال أو الامتنان، ونحو ذلك وأيضا أن لا يذكر أن يذكر مستقل المستقلن لا سبعا. فلو فقد شرط من هذه الشروط لا يعتبر وهذه انا ذكرته كلها في الدرس السابق وذكرتها مع الامثله فمن اراد فليراجعها وليده القصي قال والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد جرى الان بدا بمطلب جديد وهو تعريف العرف وبيان فضيلته وشرطه في بابه لذا اتوقف ان شاء الله الى هنا حتى يعني لا نغطي الموضوع بشكل لأن هذا المطلب مطلب العرف يعني فيه كلام كثير إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عليه بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنتبعه في أحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين